من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلف الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ذهته وتسنى بسنته إلى يوم الدين أنا بعد كتاب القاضي إلى القاضي ثبتت السنة به كما في حديث رحاته بن سفيان. وضي الله عنه وأرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث مرأة أشياء آآ آآ من نيراته فهذا أصل أن دعونا ما الله في صحة كتاب القاضي إلى القاضي بعض يحتج بكتاب سليمان وكتب النبي صلى الله إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ولكن هذا أعم من نوضع النزال لكن هذا الحديث أصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب جما ثبت عنده لأن المرأة دعت النيرات من زوجها وثبت عنده فكتب إلى قاضيه لهو ضحف بن سفيان رضي الله وكان كما في رواية أبي داود وحديث صحفة وغيره أن, أن يولث عندما تأشن الضبابي رضي الله عنه وعلا من ميراثه هذا كتاب بتنفيذ الحكم حكم بأنها ميراث وأنه يمثل بالتوريس بإعطاء ذلك الحقيق فهذا مما يكتب, يكتب به القاضي للقاضي إما أن يكتب له بالشهود أن ينشهدوا بالقضية ويركروا مضينا دون عدالة أو جرحة يكتب إليه حتى في عدالة وجرحته وإما يكتب له بعد شهادة الشهود وتسكيته مصدتاً شهادةهم ويوكل إليه النظر بالشكم وإما أن يكتب إليه بعد شهادة الشهود وثقود تذكيتهم والحكم عليهم بكي ينسل حكمه هذا كلها أحوال ألحص بالحاجة يكتب إليها من؟ يكتب فيها من؟ يوضل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القلب هذا يعني عمل الأئمة الأربعة رحمه الله كل كلهم العمل بالكتاب القاضي إلى القاضي وأنها سنة متبعا عروفة عند قننا رحمه الله وأنه لا بأس بذلك ولا حرج يعني يكتب إليه إلا الحدود الحدود إنه لا يكتب إليه وإنما يتولى النظر فيها بنفسه بخيامة للبناء وبعظم أمرها وإذلك لا يختن فيه القاضي وما ينصب فيها كتاب قاضي للقاضي حتى يقرأ القاضي الثاني ويطلع يقوم عن قضية بنفسه هذا بالسقط والحدود هذا ما يختلف ما يستثنى فيه حكم القاضي عن القاضي إلا القذ لوجود حق المخلوق والخالق يعني منفقق المشتركة وقد تقدم معنا في باب القذ لا في حدود الله لتحجي الزنا ونحوه نعم كما ذكرنا والقتل كذلك نعم ما, ما يكتب فيه حتاب القاضي للقاضي وهذا صنعنا بعظم امر الحدود وهو مستثنى باختلاف منذ التحق نعم ويقبل بما حكم به لينسده ويقبل ذي حكم به لنافذه الخصم في مكة فكتب قاضي المدينة إلى مكة ومثبت انبيه بشهادة الشهود فلان وفلان من فلان له ومن فلان كذا وكذا ويدل له القضية ثم الكتاب ويقرأه على الشاهدين ثم يقوم الشاهدان في الذهاب بالكتاب للقاضي وينفذناه وإن كان في بلد واحد وإن كان في بلد واحد كما لو كان بعض الحين يكون هو القاضي الكبير والآخر تحته تحت ولاياته قال إن هذا في كتاب بلسه السلم إلى الضحاك من هذا المعنى لكن الضحاك كان والياً على قضاء العراب كما في رواية التدبي وحينئذ هو تحت ولاية بلسه السلم العالم فيتخرج منه أنه لو في نص دلد له أن يكتب ذلك ولا يقبل فيما ثبث عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر هذا بالنسبة للسفر السلطان يكون في صفر وهو مصر مبنئة حاجة مفيدة حاجة إن إذن توجد فيما يتولى القضية من أجلسية وينفدها بنفسي ويجود أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصد إليه كتابه من قضاء قضاء المسلمين إلى قاضي معين إلى فلان من قاضي المدينة أو قاضي مكة أو إلى عمو قضاء المسلمين لهم يكتب ذلك هذا يختلف اختلاف القضايا والحقوق أن تار يضطر أن يجعل كتابه عاما وتار فيجعله خاصا نعم ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الساتب شاهدين يخبرهما فيقرأه عليهم ثم يقول اشهد أن هذا كتاب إلى ثلال إلى بفلال ثم يدفعه إليهم حجية الكتابة للعلماء فيها وجهان من, من يقول حجيتها بالشهادة عليه وهذا هو الذي قوى مدى من يقول كتاب القاضي القاضي جمال الصلاة عنه أن وجود شهادة الشهود تقول عمر بالكتاب الشهود يقرأ عليه الكتاب ويطنع علامة الكتاب فإن يشهدان بما فيه قالنا هذا هو كتاب قاضي كلان في قبيل كذا وكذا ويشهدان بما فيه فحينئذ يكون الكتاب مؤثقا ويقبله القاضي الثاني أنه إذا لم يشهد لا يقبل صلى الله وسلم وعبارك على نبيه